ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و من آمنا بنا المترجم للقناة وَأَقَامَ الصَّلَاةَ و... موسيقى <تصفيق> في موسيقى Oh, no. اَمَّنْ مَنُوقِذَ إِنْ فِي الْقَدَمَا أَنْ Amen. the no. Allo! vamos yeah أياما معدودات فمن كان من وَأَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن طام وان فهو من ان وان